وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْتَعَجَلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْتَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَالْمَالَ وَالْأَرْضَ وَالْحَيَاةَ تَقوَ الله وَاعْلَموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يجوب كقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلام سِلْمَكَ فَتَن وَلا تَتْبَعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 117. من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور